تشتو وسانا حلو الروائي ينال الشرح هل عادتك أشواك العناء فالنوا بالخد تشتو وسانا حلو الروائي تتكي اشواق لی نائی فرها و بلند هتشد و السانه حل روایی و الامالی و دافد هزفت و دفتنی فجری الأرض و قلب السبب تفني ها جه فترف صدرني فذرى في أبجاد مادي فوق وادي عادر التربة فياض النماء واجسد تاريخ هاس تروح أبجاد مادي فوق وادي عادر التربة تاريخ قوموا دين عترت تمسرو شط اذن واشبن وانا خيلا تنفذ الظلمه عن فجر عزيز الكبرياء تنفذ الظلمه عن فجر عزيز الكبرياء تنفض الظلمة فجر عزيز اللهم و درت و ما و موفور ما موجود حضور الشمس الكواكب ما ما موجود حضور الشمس الكواكب لا شعبن عريق الماء ورا شعبن عريق الماء نموصور الجبال وابخملع خف دخل اكملع خف بي واديك الحبيب بي واديك الحبيب حبي واديك يا حبيبي بي وديك حبيبي يا حبيبي في صفحه الأيام في عمر البقاء فانهلي يا مصر من إشراقة العهد الرغيدي فانهلي يا مصر من إشراقة العهد الرغيدي إسلام يا مصر تفديك قلوب الأوفياء يا إلى يالك هل عادتك هشوق الغناء فالروابط تجده و السنة حلو ای فردا من خود هات